لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون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 وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين.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 إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.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 والارض فرشناها فنعمر ما ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَى إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ